وَلَقَلْ إِه سَ نَمِ صصَالٍِ كَلْفَخَرَ وَخَلَقَج مَِّ رِدم مِ الن فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذبًا رَب المَشرِْقَنِ وَربَبّ الْ المَغْلِبَيْنِ فَبأَِّ آلَ إ مرج الْ البحرين يَْلتطان بهَُا بررزَخُ لا يبَغان فَبأَّ آلَ إَبّكماَا تُكذبان يُخررج م منْهُ اللولُؤومَررجان فَبأَّ آلَ إبّكماَا تُكَذبان وَلَهُ جَار المُن شَاءتُ فيِي البَحركَ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 ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ لا يسأل عن ذنب به انس و لا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهَِّ قاصِرَةُّرفِ لَمْ يَطمِس النَّئِ سُم قَبَ لَهُم وَلا جَ فَبِأَّ آلَ إَبِّكُمَا تُكَذبَان كَأَمهُ الياكوتُ وَالمَررجان فَبِأَيّ آلَ إَبِّكُماَا